أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الكتاب الحكيم أكان عجباً أوحينا إلى رجل منهم أن الناس وبشر الذين, آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم.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 والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا في الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يستقون إن الذين لا يرجون لقاءنا وغضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمون وإذا مس الإنسان الضر بعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما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 إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون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 وَإِذَا أذقنا الناس مِمْ من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله مَكْرًا مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مدر الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أقبت الأرض زقفها وزينت وظن أهلها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حطينا كان لم تغن بالامس كذلك نبطل قوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام. ويهدي من يشاء إلى طراط مستقيم من الذين أحسنوا الحسنى وسيادة ولا يرهق وجوههم قسر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالبون والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة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 ربك أَعْلَمُ بالمفسدين وإن تذبوك فقل لي أملي ولكم عملكم أَنْتُمْ بريقون مما أَعْمَلُ وَأَنَا بريق مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أَفَأَنْتَ تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون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 قد قتر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نبينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شديد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعدل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعدلون ثم قيل للذين ظلموا زوقوا عذاب القلق هل تجزون إلا بما كنتم تسبون ويستنبعونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجدين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتبت به وأسر النجامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقس وهم لا يظلمون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 وما تكون في شأن وما تتبو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال زرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا, أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتب عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توفلت.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 فذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فلعون وملئه بآياتنا فاستكبوا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم ا هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما غددنا عليه اباءنا وتكون لكم, الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فدعون اؤتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السَّحَرَةُ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبقله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم وَإِنَّ يفتمهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا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 واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إِنَّكَ آتيت فرعون وملأه دينة وأموالا في الْحَيَاةِ الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 حتى إذا أدركه الغلق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين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 فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم الْقِيَامَةِ فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فَاسْأَلِ الذين يقرؤون الكتاب من قبلك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 ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك حَتَّى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين